و تراهم يرضون عليا خاشعين من الدنيا ينظرون من طرف خفي وقال الذين امنوا ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهله يوم القيامه ا وَمَا كَانَ لَهُم مِّن أَوْلِيَاءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبَبٍ اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن علمت إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصدهم سيئة بما أرسلنا ذَمَت اَيْدِهِم فَاِنَّ الْاِنْسَانَ كَفُور مَنْ لِلْمُلْكِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهْمُنُ مَنْ يَشَاءُ بِنَاتَهُ وَيَهْمُنُ مَنْ يَشَاءُ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 يُنزِلُ رَسُولًا فَيُوحِي أَوْ يُرْسِلُ رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ